ا تتبعون إ ل ا رجلا مسحورا ا و ذ و كيف ضربوا لك ا ل أ م ث ا ل فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إ ن شاء اجعل لك خيرا من ذلك ج ن ا ت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 واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين د ع و ه هنالك ث ب و ر ا لا تدعوا اليوم ث ب و ر ا واحدا وادعوا ث ب و ر ا كثيرا قل اذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون كانت ل ه موسوعه جذاء م ف ي ه ا ما يشاءون ا خ ل د ي ن ك ا ن على ر ب ك رعدا م س و ل ا و ي و وما م يحشرهم ي ع ب د و ن م ن دون ا ل ل ه ف ي و ه أ ض ل ل ت م عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن, ولكن متعتهم واباؤهم و س ا ل ذ ك ر وكانوا قوما بورا فقال كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا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 و ق د م ا و س ن ع ه النابلسي ه ه ا للعلوم ت ق الاسلاميه ا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 الذين يحشرون على وجوههم إ ل ى جهنم أ و ل ئ ك شر و مكانه و أ ض ل سبيلا ولقد آ ت ي ن ا موسى الكتاب وجعلنا ه معه اطاه هارون وزيرا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 وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آ ي ة واعتدنا للظالمين عذابا اليم ا وعادا وثمود و أ ص ح ا ب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا و ق ل ل ا ض ر غ ن ا له ا ل أ م ث ا ل وكلا تبرنا ت س ب ي ر ا ولقد أ ت و ا على ا ل ق ر ي ة التي أ م ط ر ت مطر السعود افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا ا و إ ذ ولن يتخذونك الا وزوا أ هذا الذي بعث الله رسولا ان كان ليضلنا عن الهتنا لولا انصبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا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 أ ل م تر إ ل ى ربك كيف مد الظل ولو شاء نجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إ ل ي ن ا ط ب ض ا يسيرا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 ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل ق ر ي ة نذيرا فلا ق ط ع الكافرين وجاهدهم به جهدا ا كبيرا وهو الذي مرد البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أ ج ا ج وجعل بينهما مرزقا وحبرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله ن ف ب ا وصفرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر و ل ا ربه ظهيرا وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا قل ما اسالكم عليه من اجر إ ل ا من شاء أ ن يتكد إ ل ى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده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 واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ام ر ل ر ح م ن انا اسجد لما تامرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار في الفتن من أ ر ا د أ ن يذكر أ و أ ر ا د شكورا هو عباد الرحمن الذين يمشون على ا ل أ ر ض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا و ك ي ا م ا والذين ي ك و ن و ن ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إ ن عذابها كان غراما إ ن ه ا ساءت مستقرا ومقاما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 ولا يقتلون النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ولا ي ذ ن و ن ومن يفعل ذلك يلق ى أ ث ا م ا يضاعف له العذاب يوم ا ل ق ي ا م ة ويخلد فيه مهانا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 الذين ي ق و ل و ن ربنا ه ا ل ن ا ب ل ر ي ا ا ت ن فروة أ ع ي ل و م ا ل ا بمتكين إ م ا م ا و ي ه